Okay. Mu'ch wadah, ente ase b-shakl wadah, kli shi' fil hub, kli shi' habibi, ente mu'ch wadah, ente ase b-shakl wadah, al-haqi' asyad ما في الف, الف معنى وانت لو واضح غرام كان هيبقى احلى معنى كل كلمه من كلامك الف شكله الف معنى وانت لو واضح غرام كان هيبقى احلى معنى اشتنا لو تسيبني حلقة كل الصعب هين من تخطط مش عاجبني حتى قلبك مش حنية العواضر لو تسيبني حلقة كل الصعب هين من تخطط مش عاجبني tak